بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة نجدد لكم التحية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وها نحن نتواصل معكم مع برنامجكم الشهادة لله وقد قدمنا في حلقتنا السابقة حلقات متميزة مع فضيلة الامام الشيخ محمد الراوي ثم فضيلة الدكتور عبد الحليم عيس وها نحن معكم وضيف جديد في هذه الحلقات المتتالية المتعقبة بمشيئة الله تعالى ضيفنا واحد من رجالات هذا العصر حمل راية الدعوة وراية الجهاد عالية خفاقة وظل يدعو في سبيل الله مجاهدا حتى نال أرفع الأوسمة أكثر من 23 عاما من السجد ضيفنا واحد من الرجال الذين أثار جدلا واسعا بينما وريثه كان مرشدا للإخوان المسلمين. ضيفنا أيضا سيرته مليئة بالمواقف وملئه بالأحداث هو. رأس كثيرا من شعب الإخوان والأخسام وقد اتهم ذات مرة بتهريب أحد اللواءات فحكم عليه بالإعدام ثم تخفف الحكم بعد ذلك إلى الأشغال الشقة إذن ضيفنا له معاركه مع عبد الناصر ومعاركه مع السادات ومعاركه مع حسني مبارك وأيضا معاركه الفكرية مع النخب الثقافية وأيضا مع الإعلام والصحافة والثقافة وضيفنا يعرفه العالم أجمع من شرقه إلى غربه بحكم جواله وهو يحمل راية جماعة الإخوان المسلمين في حوارنا مع أستاذنا الفضيلة الأستاذ المرشد السابق محمد مهدي عاكف نتناول كثيرا من القضايا بمشيئة الله تعالى جماعة الإخوان المسلمين ماذا جنت وماذا قدمت وبماذا اسهمت في رفعة هذا الوطن والمواطن وخدمة الاسلام والمسلمين نتساءل في حلقاتنا التي نسجلها مع فضيلته عن حقيقة حادث المنشية وهل هو فعلا مؤامرة مدبرة من عبد الناصر ام تورط فيها الاخوان المسلمون بدعم من الولايات المتحدة الامريكية أسئلة كثيرة اسئلة متعددة وفي مقدمتها ايضا هل فعلا اقسم جمال عبد الناصر وانور السادات وعبد المنعم عبد الرؤوف وحسين سالم وكمال الدين حسين على المصحف والسيف وأن يكونوا من جماعة أو مع جماعة الإخوان المسلمين أو كما قال صاحب الصامتون يتكلمون لقد قامت فكرة الضباط الأحرار على التطبيق للإسلام أو تطبيق شريعة الإسلام بين كل هذه الرؤى وحتى هذه المناوشات الأخيرة مع النظام السابق والإخوان المسلمون يصرنا أن نلتقي مع ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين أستاذنا فضيلة المرشد السلام عليكم وآهلا ورحبا بك السلام ورحمة الله وبركاته أنت الآن في رحاب قناة أزهري الفضائية ربنا يبارك فيها وينفع بها إن شاء الله ونطلب منك الشهادة لله فهل تؤدي شهادتك لله؟ أسأل الله ذلك وليس لنا مع الله إلا الصدق والأمانة الحمد لله تعودنا أستاذنا أن نبدأ دائما من هناك النشأ ومدرج الصبا البلد القرية التربية الأسرة صف لنا يعني هذه المرحلة الطفولة المبكرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والده <تصفيق> أنا ولدت في قرية اسمها كفر عوض الصنيطة مركز أجد قهلي قرية عمي شحرالإعلام المصري في في في مسلسل شعر بتاعي كذا بقى داير <تكتور> نعم ولدت من أبوي يعني أستغفر الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. أسرتنا كانت أسرة غنية مشهورة مسرة عاكف، لم يكن في البلد سواها وكان جدي رحمه الله رحمة واسعة الدكتور عثمان عاكف هذا كان الطبيب الخاص للخديوي وللسلطان. قتله الإنجليز في ألف تسعمائة. ألف قتل جدك. نعم. م. وكان والدي عنده سنتين. فيعني عشنا عيشة طيبة. م. يعني أمي أبويا يعني عاش عيشة را راقية في فيها شيء من البحبوحة. البحبوحة. وثم بعد ذلك تزوج وأنجب إحدى عشرة ولدا. ما في في شاء الفتاة. الله. أحد عشر كوكبًا، أحد عشر، من أوصلهم، ما شاء الله، وأسر على أن يربينا تربية يعني كان يعني زي الميسر كما كان الميسر، لذلك باع من أرضه كثيرا وظللنا كذلك ولله الحمد في عيشة طيبة وحبوحة، بيتنا في البلد والجنينة يعني أو أستطيع أن أقول أننا عشنا في شبابنا وفي طفولتنا مم. عيشة ميسرة جدا. نعم، نعم. إلى أن أخذت شهادة ابتدائية من المنصورة الابتدائية، وأخواتي كانوا يأخذوا الشهادة الثانوية من المنصورة الثانوية، فانتقلنا إلى القاهرة. لكن ما فيش كتاب بقى في القرية. لا محضرش كتاب، ما يعني على طول على المدرسة الابتدائية. كانش فيه كترتيب في كم تعرف في كترتيب طبعاً ولكن الأسرة بقى كانت هاجة في طبيعتها م. من كذا إلى المدرسة آه. فكنت أنا في مدرسة المنصورة الفرعية وكانت أختي في المدرسة الأمريكية لأن والدتي ووالدي يجيدون الإنجليزية ويجيدون الفرنسية يعني م. هكذا فانتقلنا إلى القاهرة كنا في سنة أولى سني ثانوي. الثانوي ودخلت لمدرسة فؤاد الأول الثانوية مم. فكانت هذه المدرسة لا يدخلها إلا أبناء الزعماء والكبار وكانت عدد المدرسة ما يزيدش عن 400 طالب وكلهم بقى وافديين وبشاوات وأنا راجل فلاح يعني ما إن أنا من يعني عايش حاجة ميسرة وكذا إنما كنت في وسطون فلاح نعم ها <تصفيق> وانا كنت في مذهب الى المسجد <سؤال> <لا. سؤال> صلاة الظهر فتعرفت على بعض الاخوة الكرام هم الذين جروني الى الاخوان المسلمين لكن قبل ما نجر للاخوان المسلمين يعني حضرتك لعبتش في القرية حضرتك ما تشايتش في القرية حضرتك <سؤال> يعني. يعني. يعني. ما يعني الطفولة <سؤال> اصدقائك جيرانك كان والدي رحمه الله رحمة الواسعة عليه رحمة الله يعني البيت عندنا كان ضخم جدا م. يعني كان فيه صالة مثلا كنت لعب فيها سكيتنج م. البيت بتاعنا فيه ملاعب كورة وملاعب بولي وكان م. حتى لما جيه علمنا السباحة يعني عدم بيتنا ترعى نعم فجاب لنا الصفايح حطها على على ظهرنا كده ويرمينا في الماء م. تعلمنا السباحة في الترعى ايما كانت الترعب بلا بالهارسيا وبلا نعم. ملوثات نعم. ولا نعم. <تصفيق> نعم. يعني نعم. كان الرياضة عندنا م. في بيتنا وتأت اهل القرية المتعلمين يجب يلعبوا معنا م. وكان لنا يعني نشاط ضخم جدا في كرة القدم ونلعب القرى لجنبنا صحيح وهكذا يعني كان م. النشاط الرياضي الظريف جدا وبعد كمان نشاط صيد السمك ايه يعني الترع اللي قدامنا قفلوها وتبقى على الأرض كده نزل السمك. يعني حضرتك اشتغلت مش اشتغلت يعني, يعني مارست شوية صياد صياد سمك وربنا <تصفيق> كورة و... ونصطاد ونركب الخيل ونركب الحمير يعني احنا كنا سبع رجاله فكان ابوها جاي بكل واحد حمار نعم. وكنا بقى نتسابق نأكله عشان ونعمل سباق يعني نعم. كان فيه لعب وشقاوة و... وحركة م. وهذا من من من يعني من ذكاء الوالد لم يدع لنا فرصة إلا ما كان يخلوه بالليلة نام من كثرة اللعب والحركة في النهار فهذه يعني. بس حاجة. أنا ألحظ ملحظا أنه يعني على عادة أهل أو على غير عادة أهل القرى نعم. يعني في كل قرى مصر تقريبا كان الكتاب لابد أن يكون بوابة ألف به ته سه الأولى نعم. يعني أنا مستغرب. استغرب إن يدع... لأني بقول لحضرتك يعني كان وسط العائلة عندنا راقي بقى ما, ما يعني احنا طبعا الكتاتيب بدل ان اخت في مدرسة امريكيه الكتاب الكتاتيب ديت يعني كنا ندعمها والمشايخ بتوعها كانوا دايما عندنا في البيت مشايخ الكتاتيب وكنا نعرف حاجه اسمها خاتمه كنا كانوا بنعمل خاتمه ييجوا المشايخ دول ويعملوا الختمة ونعمل الفتة والبلوزة والبلوزه بس ولا احد من اخواتك لا كلهم لم يحضر كتاب لم لم يحضروا كتب كتب كلهم مم. على المدرسة طب على طب طب يعني انا يعني يعني كما هو في قريتنا وفي كثير من القرى كان لنا جيران من غير المسلمين هل كان في بلدتي يا نص القرية يونان جك القريه في قسمين قسم اشتراها جدي وقسم اشتراها اليونان الجريك, الجريك دول بداوا بمسح الجزم ثم بعد ذلك بالقهوه ثم بعد ذلك بال بالبئالة ثم بعد ذلك اشتروا الارض وهم مسيحيون ام الطبح ولكن ده اكتبك انهم كانوا على مستوى راقي من الادب والخلق يعني انا صغير مثلا وانا ماشي لو كان واحد جريك ركب حصان ينزل من الحصان يعني فيهم فيهم تقدير وادب وانا يعني حقيقة كانوا مثال للنظافة والتعامل الطيب ونصارى مصر في القرية ما كانش في حد نصارى خالص وبالتالي ما فيش مفيش نصارى في القريه وحتى في المدرسة لم يكن لك اصدقاء كان لي في لما رحت المنصوره بقى كان لي اصدقاء نصارى ولما روحت سنوي م. كان لي اصدقاء بتتذكر حد منهم و... والله اذكر لما رحت الجاي... لما رحت معهد التربيه كان لي اصدقاء وحتى اليوم اصدقائي كان واحد اسمه منير قمي مات م. واحد اسمه فوزي يعقوب حتى لسه عايش م. م. لما كبرت بقى في يعني م. إنما وهم صغيرين ما كنت أكثر علاقة فاضلتك كانت إيه بالزبط سألهم هم بقى لا أنا أحب أسمحها طبعاً يعني كانت كده. علاقة طيبة جداً أنا معرفتش كلام الفارغ بتاع الفتنة الطائفية دي إلا أيام السادات ما كانش زمان فتنة طائفية م. كنا يعني مع النصارى في غاية الألفة والمحبة أنا كنت م. عضو في نادي م. جاي سي إيه النصران اللي في بشير إبراهيم باشا ده م. يعني وعلاقتي بكثير من أعضاء النادي و يعني يعني اتذكر كان البرتدرس هو مشهور جدا البرتدرس لاعب سله مشهور م. وكان معي في ال اي ام سي اي وكان سلامه موسى في ذلك الوقت في ال اي ام سي اي موسى هذا الرجل الملحد م. وكان يعمل محاضرات وكنا صغارين عند 16 17 سنة كنا نناقش ولا يعني كان علاقتي بالنصاره طيبه جدا م. وما كنت أرى منهم إلا الخير وما زالت وما زالت حتى الآن لا علاقة بالنصرة الذين أعرفهم ااا ابن فوزة دكتورة فيخبي نعم عندي داء يعني إضو غالي الذهبي نعم مستشار إضو غالي الذهبي يعني غرض أقول آه آه. آه وقت محدود فمع يعني معرفتي بالناس آه الآن آه يدوبك اللي اللي بعيين يعني لأن سني كبير والام امسالي خلاص يعني انتهى زمان. فضلتك موليد 1928 تسعمائة نفس العام الذي تأسست فيه جمعة القرآن المسلمين. نعم فضلتك يعني وصلت إلى القاهرة ظهرت كأدوار المدينة؟ ولا لا أول ما دخلت أول ما ركبت أذكر جيدا ركب الحمطور. نعم. وبصيت لقيت. وسيلة مرفه أنا ذاك طبعا يعني. طبعاً الحمطور وولدي معايا. ففوجئت بان ال الحصان بيجري لوحده يعني سعد ما الاشاره اتفتح نعم ل لبرضه لفت نظري الطرمال نعم عمال بيلف ازاي يعني ده يعني زي ما تقول اشتغلت بيه شويه اه فلقيت بقى كنت لسه يعني طالب في اولى ثانوي ما لا ما بعد كده ما بهرتنيش حاجة يعني ما كانش حاجة فيه جديد أنا كنت ساكن في سكاكيني وسكان دي كان زمان لا يسكنها دي. إلا كبار اليهود وكبار القوم علية القوم كثير منها قصور آه كان يشوف كان مم. قدامي واحدة اسمها حبة الرمان مم. زعيمة السيدات الوفديات كان عندها روز رايس عن عن روز مم. مم. كانت كانت حي رخي جدا وبعدين أبويا الله يرحمه ما كانش كان لما كنا ما كنا سنين في شقة عادية شقة من البيوت العادية أربعة غرف كان باثنين جنيه هنا في مصر في مصر غير القصر في البلد غير القصر في البلد أبويا ما كانش يرد يجي لأنه ما بحبش البيت الدايعي حتى وجدنا بيت في شارع كان أيامها شارع اسمه شارع عباس وبعد شارع الملكة وبعد شارع رامسيس لا تجيب بالضخم كان بتاع طلعت حرب بشان فسكننا فيه ست وظيفة وش الحطام بتاعه مزخرفه وده حبة حاجة زرية يعني فبويجي وقعد معانا لكن أستنى بيمثل لك يعني شيء في الذاكرة كونك ولد في نفس العام الذي أسس فيه الإمام الشهيد حسن ابن جماعة الإخوان يعني التاريخ ده هذا ليس لي ليس لي في هذا <تصفيق> نعم لكن أنا ولد وحينما كبرت عرفت إن الإخوان تأسسوا 28 ثمانية يعني ما كانش يعني لنا فيها يعني حتى سن يعني كم بدأ إدراك أنه هناك شيء يسمى الإخوان المسلمين يعني ابتدت تسمع الاسم ده إمتى؟ أنا سمعته وأنا في أول سنوي بس بدأت أتجاوب معه تانية سنوي تالت سنة وكنت في المركز العام الإخوان الإخوان المسلمين يعني كان لنا زعب الشعوب اسمها شعبة السكاكيني يذكر من الأوائل شعب الإخوان المسلمين في القاهرة نعم. كان فيها نادي رياضي وفيها مكالس من المحاضرات وفيها مسجد فكانت بتستوعب كل طاقاتي وكل ما أرجو, ما أرجو. ألعب وصلي وأرحب المحاضرات في مكالسي واضح و... أن سيادتك عاشق للرياضة نعم نعم من ايام المنصورة من ايام كنت في القسم المخصوص في مدرسة المنصورة لا ده من ايام القرية وانت بقى الصبيحة معاك وابتصمعك ترعى دا <تصفيق> والكوب الخل والكوب بتاعتها وانا صغير انما مم. يعني الرياضة المنظمة مم. بدأت معي من منصورة الاتدائية مم. ثم بعد ذلك لما جيت فؤاد الاول السنوية طبعا استهرت حتى في الجنباز والسباحة كانت. لم تكن بطلا يوما لا دخلت البطولات انما لم اكون بطلا مم. يعني مش خسارة أنك عندك إمكانيات وما عنديش وقت والوقت مهم يعني لم أتفرغ لهذا العمل ففيما قضيت الوقت مع الإخوان يعني هذا حن... السن هذا سن الصغيرة دي ونحن... انخرطت و... انخرطت والإخوان وكنت في قد الأول الثانية أعتقد عندما وصلت إلى كان يسموها الثقافة سنة ربع سنة نعم, نعم كنت مسؤول عن المدرسة فكنت مسؤول عن المدرسة المدرسة كن ليه في كل فصل مندوب، كل فصل. وإحنا شباب صغير كده، كان عندنا حماس، كان عندنا القدرة على مناقشة الناس، حتى أسس كانوا يحبوا يتناقشوا معانا. وإحنا ثقافتنا على الدين والله. يعني ما كانش إنسان. أي بس أنت الآن زعيم في مدرسة ولك لما بدأت بقى زعمت للمدرسة أن لك أين لك هذه الثقافة؟ أن لك يعني مم. أنت يعني. ما عندنا شعارة غير. فقه السنة تاع الشيخ السيد السابق، الله يذكره الله. رأسه الاستاذ البنا، وقوم ما يكون عندنا كتاب أحياء علوم الدين، م. وإحنا فقهاء، م. بس كان الاستاذ البنا رضي الله عنه أرضاه، فعلا مربي آمين. يعني وإحنا شباب كده في المدارس السنوية يعاكف روح عند محب الدين الخطيب يحضر محاضراته، تتلمس عليه، روح لعبد القادر المزني. م. انا كنت احب الاثنين دولي سنك كان بضبط يا صد سبعة عشر سنة جميل سنة. يعني الصبا سبعة عشر سنة مم. كنت احب العقادر المزني جدا واقعد معاه مم. احب محب دين الخطيب وتتلمز عليك ما كنتش احب العقاد ولا محمود شاكر نعم. لانه كان لسانهم طويل على ولا لسان اطول منه ما احبش ابدا حتى يمكن ثقافتهم كدسمة شوية لا يعني لسانهم كان طويل كان العقاد يشتم باخوان ومحمود شاكر ده يعني زي ما تقول أنا أعرفه كويس هو كان المحقق المدقق المحقق المدقق كان في معمل <تصفيق> إخوان تحب تروح نعم وأنا أحب أروح عندو حنحب الدين نعم فسبحان الله يعني يعني كان الاستاز البنا يعني يحب منا أن نختلط بهؤلاء بس معقول في هذا السن المبكر 17 عشر سنة والتقيت بالإمام المرشد مش نبنا من ساعد مرة المركز العام واحفظ اسمي قبل ذلك؟ لا ما رحت المركز العام في بعد يعني مساة ورب... أربعين أربعين أربعين فكان يعرفنا بالاسم م. وكان لنا محاضرة خاصة كل يوم خميس للطل... للطلاب م. يعني عندنا المحاضرة العامة من الثلاث والمحاضرة م. الخاصة يوم الخميس نعم. وعلى فكرة ما كانش يمكن يعني أنا كنت ساكن في السكاكيني م. وكان هم المكر الرزام في الحلمية ساعات مال إيش ستة ملليم بتوع الحلمات الجديدة. آه. مال إيش ستة ملليم بتوع ترمينات. يعني بركة الفيل كده الحلمات الجديدة بعد ما بالخلقي كذا و. آه. مال القصة البيت بتاع القصر بتاع الإخوان المركز العام موجود في اسم لارب الأحمر الآن. وإذا عزنا نطالب بيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم. يعني أول أول لحظات اللقاء ماذا قال لك الإمام الشهيد؟ لا ما عرفش من أول كده لا بس بعدين بعد معانا وخد اسمعنا. م. عرف. وكان يسأل فعرف أننا طبعا فلان ابن فلان وعندي 11 أخ وأبويا رجل شديد لا يجوز لأحد مننا أن يتخلف عن البيت بعد الساعة 8 يعني الساعة 8 ما يقدر يدخل البيت الساعة 8 يكون في البيت السلام اه طبعا انضباط الأسر آه فكان مه. أستاذ البنة وإحنا في المحاضرة قبل العاكف روح رضي الله عنه وارضاه نعم حتى لا أصطدم بالوالد مم. ده يعني من خصائص الأستاذ البنة مم. أنه كان يعرفنا بالإسم مم. وعلى فترة هو الذي اختارني للنظام الخاص الا التنظيم السري انتوا بتسموه زي ما احنا كنا نسميه يعني علشان بس الساده المشايخين لأنه النظام الخاصه اسم لم يتداول حتى في بطون الكتب كثيرا هم خلاص النظام الخاص ده زي ما لما كان عرفوه بالتنظيم السري بعدين بمناسبه النظام الخاص ده كانت الناس بتسي هجوم شديد اتى الخازندار واتى النقاشي فانا اس راجل عشرته مم. وعرفت يعني أهدافه وغاياته، نعم. فقلت لهم النظام الخاص هذا مفخرة الاخوان المسلمين ومفخرة حسن البنا ليه؟ نعم. أمة محتلة، الشعب المصري مم. شعب عند أمية عسكرية تامة كاملة نعم. لا يعرف شيئاً نعم. وكان عنده عشرين جنيه ما بتدخلش الجهادية والجيش. فيعني قالوا لي تمال قالوا لي لا النظام الخاص لم يقتل وإلا قالوا لي من قتل بطرس غالي ومن قتل أمين عثمان ومن قتل أحمد ماهر لخمسين أو كان الشعب المصري في ذلك الوقت شبابه بطرس غالي حتى الآن ما زالت التهمة تلاحق الإخوان المسلمين بطرس غالي نعم وكناش في خمسين لسه ساحر لعفوا في ألف تسعة عشر غالي ده ألف تسعة عشر آه آه آه كانوا عُرشه الخزندار الخزندار الخزندار شباب مصر في ذلك الوقت يا أخي الكريم شباب متحمس وحي مم ومتابع مم فكان الشاب الذي لا يرضى عن شيء ينفذ على طول في الورداني قتل مطر صغالي وظن من اللي قتل أحمد ماهر اسم محامي خذت ذلك واللي قتل خزندار محمود زينهند برضو لأنهم شعروا أن هذا قاضي غير غير يعني من وجهة نظرهم على الأقل. بس يعني على على على على ذكر فضيلتك النظام الخاص أو يعني تنظيم السري. يعني أنا أقرأ في يعني تعريف الجماعة جماع إسلامية تدعو إلى تحكيم شرع الله والعيش في سلام ودعواتنا نعم الحرية فريضة وحق شفتي منحاه الله للعباد نعم. وحرية الاعتقاد وحرية نعم. العبادة وحرية الرأي نعم. وتهتم بالعلم والعمل سبيل لتقدم الأمة والدفاع نعم. عن الوطن نعم. يعني إذا كان وبعدين حضرتكم هذه هي أهداف النظام الخاص هذه هي أهداف النظام الخاص لم تتغير عن أهداف الجماعة الجماعة لم يكن في أسلوبها اطلاقا. للقتل ولا كذا. أمل يعني أن هذه التهم الذي صقت. بصراحة أنا أشوف التهم شيء والواقع شيء. الواقع يقول أن هذا شباب يعني غاضب من خضلا فقتلو غضبوا من من قراش فقتل. أن هذه ليست سياسة جماعة. ولذلك السياسي البالنة حتى وصفهم أنهم لا ليسوا إخوان وليسوا مسلمين. يعني لا يمكن بحمد الحمد ليس من سياسة الجماعة هذه النظام الخاص. برز شأنه وقدره في حرب فلسطين. يعني فضلك مؤسس التنظيم السري؟ أنا عضو فيه. عضو مؤسس؟ من زمان. من... لا مش مؤسس. أنا عضو فيه. المؤسسين دول كبار عني سمنا كبيرا. ده بلق. بس مم. أنا بتكلم عن حياتي في النظام الخاص. مم. السندي هو المؤسس الأول لل لل. السندي غالبا هو كان مؤسس الأول مع أحمد زكي مع. الصباخ مع حج حلمي جديد مع حج حلمي هاي هي يرزق حتى اليوم. دول no. دول دول كانوا ناس كبار عني كثير. حتى بالحمد لله أنا فرد عادي. يعني مم. يعني يعني جماعة سبيلها وطريقتها ومنهجها الدعوة إلى الله بالحكمة والموافقة الحسنة. أي حاجة إلى سلاح إلى جانب ال. السلاح ده للعدو. كنا في حاجة إلى سلاح لمحاربة الصهاينة. فنحنا بنحارب الصهاينة مش مش مش الأربعينات بس م. من من أيام الخلافة خاتبر حضرتك من يوم حسن لبنة ظهر على الميدان م. وهو مع حرب الصهاينة مع الفلسطينيين سنة ستة وثلاثين الثورة سنة ثمانية وأربعين وحرب العصابات في فلسطين م. وعلى فكرة يعني هذه أيام مجيده حينما كان يجلس حسن لبنة عبد الرحمن عزام وأمين الحسيني م. يعني ويرتبون هذا الأمر ختبر حضرتك أمر تحرير فلسطين نعم القتال في فلسطين وعلى أي الأحوال شهادة التاريخ تقول م. أن جهاد الإخوان في فلسطين لا يعني لا يستطيع أن يخفيه أحد بشهادة م. كبار ضباط الجيش المصري م. وقياداته م. هذا وفي وفي قناة سنة واحد أيضا م. ظهر قدرة الإخوان المسلمين على م. محاربة الإنجليز في القناة في سنة 51 وقمنا معسكرات الجامعة جامعة إبراهيم والجامعة بالطبع الأول. كان الجهاد جامعة الإخوان وفدائيه الإخوان م. مع الجيش المصري لا م. الجيش المصري كان كان دولي في فلسطين أيام حرب فلسطين سنة 48 كانوا نعم. مع الجيش المصري نعم. أما في حرب القناة كان حرب عصابات م. ولكن كانت بتأييد من الحكومة المصرية وأنا أشهد بهذا حين مواقفه مصطفى النحاس في البرلمان نعم وقال باسم مصر وقعت معاهده الستة وثلاثين وباسم مصر طالبكم اليوم ما بإلغائها وكان فؤاد سراج الدين وزير داخلية نعم وكنا نعمل يعني محتمين في حرم الجامعة كان حرم الجامعة مقدس لا يستطيع أحد أن يدخله حرم؟ حرم آه يعني وأنا يعني كلمة حرم يعني كلمة يضرب لك مثل والله أزلت تعتز به حتى أنا كنت قائد معسكرات جامعة إبراهيم اللي عن شمس. اللي عن شمس. نعم. كان... وكان كنت طالب في الحقوق وكان العميد بتاعي عثمان خليل من مم. رجل من المشاهير. مم. وكان على كلية الهندسة حسن مرعي. وكان مصطفى كان رئيس مجلس شورا مصطفى. ايه؟ رجل. مصطفى خليل. مصطف... لا مجلس شورا. مصطفى كمال حليم. مصطفى كمال حليم. كان شاب ظريف جدا كان مدرس كيمياء. يعني كانوا يساعدوننا ويعاونونا عونا كبيرا. كان مدير الجامعة روحس محمد كامل حسين هذا الأديب المشهور. نعم. نعم. فا <تصفيق> يعني يعني حبهم يعني مل أنا بتكل بك بعمل في المعسكر على طريقتي إننا عد الرجال اللي محاربة. أن تطلب في الجامعة. أنا طلب في الجامعة. وتجهز م. معسكرات. معسكرات. ووودربي ناس لحرب ال الحرب, الحرب الإنجليز. في الجامعة يعني سياسة في الجامعة نعم نعم سياسة, سياسة في الجامعة نعم وسياسة جامعة ده يا أخي الكريم فجاني حس خليل رمضان خليل وقال لي عشان يعني أظهر على يعني في ال الأول كان فيها مروباشا وكانت الصحافة كلها على مروباشا قلتُ أنا راجل أريد أن أن أعد وأجهز دون شوشرة لأنها في هذا الوقت مخالفين للقانون قالوا لا احنا عاوزين نعمل قلت لهم والله ان كنتم عاوزين تتحمل المسئولية معي فمحسوك. بعت لمدير الجامعة محمد كامل حسين رحت له قال لي نفس الكلام قلت له يا, ف... يا باشا احنا خارجين عن القانون ومحتمين في حرم الجامعة هل عدتك يعني تتحمل المسئولية معنا فقال لي أبني، قال لي شرف عظيم يا ابني أن أشارككم جهادكم كلمة لا أنساها، رئيس الجامعة، رئيس الجامعة، مم. فعملت له حفل، فعملت له افتتاح معسكر بالزخيرة الحي، عملت له نورة بالزخيرة الحي، فقال بال، فقال بالجامعة، ذا كان ذا فينا، مجام كليته هندسة هجامة إبراهيم، مم. اللي هو جامعة، عبدو باشا الآن يعني، عبدو باشا، كانت صحراء العباسية، وجي، كم نعم، فقلت قبل أن نسمع كلمة الافتتاح. من ساعات الدكتور محمد كامل حسين من الجامعة سيفتتح المعسكر بطلقات الرصاص ودف المترو تب تب تب ما كانش ساعتها في لأمن دولة. ولا, ولا كان كان في ساعتها. ما كانش حد يستقر في الجامعة كان في كان في. ولا حارز جامعة. لا, ولا. لا لا لا لا لا. اللي كنا نحرس الجامعة. ايوه بس طالب معاه مدفع رشاش ودا معاها ما برين ما مذاكر معايا كل ما تصوروا من من من انتوا مش كده بس خارجين على القانون انا بقولك يعني بس <تصفيق> شوف المحتمين في حرم لما نشوف الرجوله بقى ادي مدير جامعه بول شرف عظيم ان ابن اني اشارككم جهادك فؤاد سرق الدين كان وزير الداخليه عمره ما بقينا حيتنا أستاذنا محمد مهدي عاكف يعني أستأذنوك للحظات قليلة نأخذ فاصلا ثم نعود بمشيئة الله تعالى مشاهدينا الكرام فاصل ونلتقي معكم بإذن الله. شاهدنا الكرام نعود مرة ثانية لمتابعة هذا الحديث في برنامج الشهادة لله بعد الفاصل اسمحوا لي أن نستكمل الحوار مع أستاذنا المفكر الكبير الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين من الذي أعطاكم الأسلحة اشتريها منين؟ من الجيش ومن بره, من بره. كل ما يخطر على بالك بتشتريها منين يعني من يمولكم أقول لك واحد الشعب واحد قال لي متبرع مش عارف خمها اساتذه ال جنيه دولي كانوا كتير قوي طبعا وافدي على فكرة كمل من ده منهور قال لي بس ارجوك ما تقولش على يعني قعدت في الاتحاد العام تذكره الان لا طيب <تصفح> <تصفح> وفاء لما لوعده اتفضل كان اتحاد الطلاب كل ميزانيته 3000 جنيه مم. فحضلت اجتماع كبير جدا في الاتحاد وأنا مش عضو الاتحاد وطلبتهم بإن فلوس للتحدي تروح للمعسكر عضو الاتحاد إيه بقى ورئيس التحدي إيه تزاعيم تزعيم لا, لا, لا أنا كنت يعني يعني غيره كانت قاعدة جنبي أسماء فهمي صاحبة المدرسة الشهير صحبة المدرسة الشهيرة نعم وصلني كانت سجة محمد باشا رفعت ما حدش وافيني قلت له تطلب رفع الجلسة رفع الجلسة, رفع الجلسة أخد لفّت عليهم يا أخوة، وفينا الجلسة التانية وافقهم على إن فلوس اللي تعبت روح للمعازكر وحطوا لنا. أذكر منها الدكتور الخشن والدكتور مش عارف ودك أتريخوه. أيوة بس يعني ماذا كنتم تفعلون في هذا المعازكر يعني؟ كنا بندرب تعارف ولا؟ لا بديت سلاح. أنا أقول ما فتحت المعازكر انضم إلى المعازكر ألف طالب، ألف طالب. كلهم يرغبون. الجهاب في فلسطين فأنا كرجل لاخبرة في هذا المأمر قلت لن أعطي سلاحا إلا لمن ينجح في, في التدريبات الآتية من رياضة وتكتيك عنيف و و وصهر بالليل يعني أعطيتنا برنامج بحيث أن اللي يعني يفوز بهذا البرنامج أو يخطى هذا البرنامج أدله السلاح بأتربى والسلاح فكان ال1000 دول يوصلوا ل190 معكم عسكريون يدربون و... احنا تستعمل سلاح حضرتك آه. وانت ما انتش عارف, عارف انكم كان... متربى عليه وحفظه م. ها؟ م. <تصفيق> طب يعني, <تصفيق> يعني بصراحة يعني في فلسطين آه. وفي في النظام الخاص آه. فضلت ال ال الإمام ااا كلام دب غريب شوية على في الأيام دي آآ إنما آآ هو محمد عاكف المرشد السابق لإخوان المسلمين ثمت علاقة بين يعني هذه المعسكرات وبين معسكر ما عرف يعني حتى صحفينا على الأقل وعلماء بميليشيات الأزهر التي يعني هذا, كل... هذا كلام صغير هذا كلام تافه وحقير ميليشيات الأزهر ميليشيات الأزهر دي أخي الكريم عملوا نفس الكتش ده في استاد القاهرة عملوا نفس الاستشهادات في الأندية ده سكت شريان مين اللي عملوه الاخوان الإخوان وغير الاخوان بيعملوه في غير وخلنا لما كنا الازهر الأزهر ديشوف ديات... امن الدولة بقى بتكلم تعالي بروح دور على الملف الثالث بتاع... هذا كذب هذا اجرام ليه طب ما كان في طلبة ملثمون وما و... و... و... ما فيش و... في, و... في, في السيما بيعملوا من السمين ويلعبوا كاراتيه في قلب السيمة. يعني طب إيه المانع إذا كنتم أنتم قد سبقتم منذ الخمسينيات أقمتم المعسكرات والتدريب على السلاح ولفريدة الجهاد التي نعم. أنتم ترونها ذروة ال. نعم. نعم. بلد محتل كيف لا نجاهده كيف لا نرثه. بلدنا مش محتل دلوقتي يعني. بلدنا وإحنا آه. وإحنا وده. هل بلدنا هل هل السكيتش الرياضي هل السكيتش الرياضي ده معناه انا عاوز اقول لك ان بلدنا محتله فزمان ما ده. كان ممكن يلبس ترينجات وكان ممكن يعني هدا هدا يعني نعمل حاجه ما حد كنت اما واحد بالسيما يعمل سكيتش معين يمثل كتائب فلسطينية هبقى اقول له يلبس تريننج سوت بدني هو بيمثله شيء ليس في مصر ألع هو بيسونه شيء في الكتائب الفلسطينية اللي بتحارب اليهود. نوع بيقول لك سكتش تمثيلي ما نعم. واقع وبعدين في نعم. هي مصر مش نعم. انها تدافع عن فلسطين مصر نعم. هي نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. مصر هي قائدة العالم العربي ولذلك لما واحد بيقول احنا تبع العرب تبع مصر مصر تعمل سلام نعمل سلام تعمل حرب نعمل حرب مصر مسؤولة عن فلسطين بابها الشرقي مصر لا يجوز لها ان تحاصر غزة يا اخي الكريم ايو بس لا يمكن ان يكون تحرير القدس يا مسؤولية مصرية وحيدة يا اخي الكريم ايو مسؤولية وصرية وحيدة لان مصر لو وقفت وقالت يا عرب كل العرب هيقولوا لبي نما مصر وما له مصر صغر مصر تمانين مليون يا أخي تخمسة مليون شهودي ها هتقول لي أمريكا إحنا أنهكنا من الحروب يا هي ما في فرق بين إننا بدعوا إلى حرب وفي فرق بين إننا بدعوا إلى حق خدت بالحرب إحنا دفعنا فواتير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 يعني لا يمكن أن يكون هذا المال الذي يعني ينام قرير العين في بنوك أوروبا وفي بنوك أمريكا ولا يمكن أن يكون هذا الصراء الفاحش كله يصدر إلى الخارج ولا يمكن هذه الرفاهية تكون ناس تناموا على ريش النعام ثم نقول أن القدس هي قضية مصر الله أعبر جبت الحقيقة يا أخي الكريم لو هناك هناك نظام في مصر يتبع الأصول الدولية والعربية والأخلاقية والإسلامية لما كان ما تفضلت به هذه المليارات اللي رهب إلى الخارج وكان كل هذا يبقى في مصر حتى تنهض مصر وتكون قوية يا أخي في فرق كبير جدا من أن نحافظ على حقوق الشعب المصري وإننا أفرط في حقوق الشعب المصري نعم حقوق الشعب المصري حينما تكون موجود سيكون هناك شعب متعلم قوي بجيشه وبثقافته وباقتصاده وبحياته الاجتماعية والأخلاقية إنما كل ده انتهى كل ده راح تحت امرت الصهاينة امرت الأمريكان هم الذين سمحوا بهروب هذه المليارات خطبا الحدثة وتركوا اخوانا في فلسطين يعني من الجوع والفقر والاعتداء عليهم م. لما مصر مصر تقفل رفح ليه ما ده هو الباب الوحيد م. للفلسطينيين م. يا أخي الكريم م. لا اكتمك أنا سميته في وقت وقت معتوف على حسني مبارك وقلبت الدنيا وشالوها من كانت جريده مش عارف سطر الامه ولا ايه كنت عضوا في مجلس الشعب تملك حصانة لا عفت ولا كنت مرشد عام لخمسين خدت من حميرته بس مريت في هذا يعني لغة لغة شوية تتخبط دياو حذيبني شوف أنا بفضل. أنا لا أسمح لنفسي أن أن يعتدي على رئيس الجمهورية أيا كان شكله هذا قلت يعني هو رئيس مصر نعم. فأنا باحترم لأنه رئيس مصر لما حنا ما يعتدي على مصر و و و وقدر مصر لا أهتم به هو اعتدى على مصر وقدر مصر كانت مصر في ذلك الوقت كل الناس بتبعنا كل الناس بترمي صفارتها فأوقفت بأعلى صوتي قلت يا ناس اتقوا الله مصر عظيمة مصر الحضارة أين مصر... كنت تقص؟ في الإعلام مصر الحضارة مصر الثقافة مصر الرجال والنساء والشباب مصر الأزهر لا تسبوا مصر ولكن سبوا هذا النظام الفاسد وأنا شوف عزتي أ... قوتهم في النظام الفاسد ده أفسد مصر مم. وخلى قدر مصر في التراب مم. وانا قلت الكلام دي عبره بس يعني, يعني فضلت الأستاذ المرشد يعني يعني النظام المصري فاسد ونحن قرأنا وسمعنا ورأينا مم. وعلى رأي فضلت الشيخ محمد الراوي اللهم لا تمتني حتى تريني عزة أمتي وربما رأى من رأى ما لكن يكمن يعني يعني النظام في مصر فاسد وكل الأنظمة العربية والإسلامية محاولة لا بس تسمح لي يعني يعني يعني لأنه يعني هي هي أنظمة صالحة وأنظمة أدت ما عليها نحو الله ونحو القدس ونحو فلسطين أنظمة لم تؤدي أنظمة عربية لم تؤدي واجبها نحو مصر نحو القدس نظام ديمقراطية صالحة ولا, ولا يوجد في, في المنطقة العربية كلها أي نظام ديمقراطي صالح ويكفي مبادرة الملك عبد الله للسلام في بيروت مم. وانا قلت هذا الكلام كبار الناس في في السعودية ملة هذه هذه مبادرة فاسدة هذه مبادرة مرفوضة من كل مقياس والحمد شارون رفضها نعم لكن لكن بقوة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ألم تكن لكم أي تأثيرات في أن تستثمر هذه الأموال في ترميم الأمة الإسلامية؟ أخي يعني كريم، إخوان المسلمين إخوان المسلمين المحاصرين أنا أخذت عن ثلاثين ألف مزجون في العشر سنين اللي فاتوا وقتي أنا تنخم ست آلاف مزجون في فترة قيادتي للإخوان م. نحن محاصرين كانت تصادر أموالنا وتسرق بيوتنا وتسرق المحلات سرقة, سرقة ولا مصادرة سرقة هنا هضرب لك مثل بسيط محكمة العسكرية حطوا فيها بعض إخواننا بتوع شركة اتباع والنشر شركة اتباع والنشر لها مطبعة كبيرة كده ليس سلسبيل مثلا لا لا سلسبيل ده أبلي ده محكمة العسكرية الأخيرة اللي كان فيها خيرت الشاطر وحسن أوه مالي أوه. أوه. لما صادروا أموالهم وقفلوا بيوتهم أوه. وكذا وقفلوا الشركة الطباعة والنشر أوه. المحكمة برأت كل من هم أعضاء في, في, في الطباعة والنشر وقمرت بفتح شركاتهم أوه. راح يفتحوا شركة الطباعة والنشر وجدوا هاي سرقوا الماكينات الأمن سرق الماكينات ثلاثة مليون أوه. خدت بال حضرتك ف... والأمن كان يدخل البيوت يسرقها كان يدخل المحلات يسرقها على رأي خيرة الشاطر كل أموال الإخوان المسلمين اللي كلموا عنها ما كانتش عشرين مليون ها أحمد عز دفع شتك المرته خمسة عشرين مليون بس ده في حديث عن أنه منزانية الإخوان تتجاوز خمسة مليار ليش دعب الحديث أنا أقول له فلوسك فيه لأنته في جيوبنا أنا ليس لي مالي في بنك بس لا يعني في في في احنا مش خمسة مليار في اقرار 1000 مليار, مليار. خدت مالي ما لكش دعوه الاخوان فلوسها في جيوبها ما عندناش فلوس في البنوك خدت بره انا لما ده اللي كان مجنينهم عشان يعرفوا فلوس الاخوان دي منين تقولوا من جيوبنا فيعني في اخي الكريم الفترة التي عشناها وخصوصا في فتره مبارك من أقسى الفترات التي مرت على الإخوان ولكن الإخوان لم يستسلموا أبدا نظمنا ونحن جماعة إسلامية جامعة تبدأ من المرشد العام ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى والمكاتب الإدارية اتبال حضرتك وكل من هؤلاء يعرف ما له وما عليه فتظلنا صامدين. مع كل الاتهاد ومع كل الإجرام ومع كل السجون ومع كل التعذيب لم يستطع أحد إطلاقا أن يهز هذا التنظيم العظيم. يعني رغم الثمن الثمن آه الفادح آه بل أقول الثمن الغالي. نتكلم كلام إذا كان ذلك جهاد ويعني كل ما يصيب الإنسان من وصب ولا نصب حتى الشك يشكها. صبر عليها في سبيل الله نعم. إلا يعني كفر الله بها من خطايا يعني كل هذا الثمن الغالي الذي دفعه الإخوان المسلمون منذ نعم. يعني اغتيال الشهيد الإمام حسن البنا اسمح لأقول لك يعني ماذا قدمت الإخوان ماذا ماذا ماذا أثمرت الإخوان ماذا ماذا, ماذا, ماذا يعني أخ... الحمد لله لا يعني اسمع أقولي حضرتك يعني تفضلي يكفي إنه فيها رجال ونساء وشباب يحملوا هذا الدين بمشروع حضاري إسلامي نتحدى به الدنيا كلها. يكفي نحافظت على أخلاق شباب شباب الأمة وشباب الإخوان ونساء. الإخوان. أنتم, لم أنتم لم تصلوا إلى حتى كرسي الوزراء. ولا ولا ولا سعينا إليه. ولا سعينا إليه. مطلقاً. مطلقًا. من أيام المسجد المني. لم نسع إليه. ومسجد هضيبي لم نسعى إليه. وأدعونا إليه لم نسعى إليه. كان عندنا خمسة وثلاثين مدرسة يا آلاف الطلاب أفلوها عندنا مستشفيات مدارس, مدارس إخوان خاصة, خاصة مدارس للشعب كل نفتحها بس على مبادئ وقيم وأخلاق ومناهج طبعا مناهج الوزارة لكن مناهج إسلامية أخرى كلام ده في عهد في عهد المبارك ده خدت أفلوها خدوها سرقوها ومع ذلك فضلنا صامدين يطلع القضاء يحكم لصالحنا في المدرسة ومع ذلك ما فيش محافظة بينافس مش مستشفيات دخلوا المستشفى الكبرى بتاعها هدوها فقدوا ان كان لها مشهورة او دي ليه تهدها ليه مستشفى لله يعني مثل اخر كان لنا عشرة الاف مرشح في المحليات عشرة الاف لنا سبعة الاف حكم قضاء لصالحنا يعني لا نحن كإخوان مسلمين وقع علينا اضطهاد شديد ولكن ولله الحمد لم نحن الراس ولم نساوم <تصفيق> احنا أصحاب حق ففضلنا وراء هذا الحق بس يعني حضرتك ربما وأنت مرشد للإخوان في أول تصريح لفضيلتك أنت أدركت أنكم لم تقطعوا أرضا وربما أبقيت بعض الظهر فقلت أنا جئت وسأفتح آفاقا جديدة لجماعة الإخوان المسلمين وانفتاحا على العالم ربما يعني يساير الزمن والعصر والواقع يعني ماذا كنت تقص؟ الإخوان زمان يعني كان يعني زي ما تقول يعني يتجه نحو يعني العمل الهادئ <سؤال> يعني الدعوة بالحكمة والموعمة آه بالتي هي أحسن وأنا وظن ذا كان هو, هو أصلاً شوف يعني شوف منهج جماع هو ده هو ذا بس أنا برضو منهج من حكمة بس بكف وأعلن رأيي وموقفي وتنظيماتي تكون علنية وحركات تكون علنية ما أقبل إطلاق إن نعمل بهدوء أو بالراحة من تحت الترابيز او يعني اعمل اسرتي كده وانا خايف وتلفت لا لغيت هذا لابد بد ان اواجه اقف قدام الني باقول انا انا من الاخوان المسلمين رئيس المكتب الاداري يقول انا فلان الفلاني رئيس مكتب اداري للاخوان المسلمين وقد حدث فانت من حضرتك انا واجهت هذا النظام مواجهة جادة وده من فضل الله علي ليس لي فيه فضل طبعا كان في اخوان كثيرين يعني يعني مش مش عاوزين يعني ال إن نحتك بالحب وإحنا بنحتك شو ما اللي بينا <تصفيق> أنا وقفت في سكندريه لما مات الأخ زهيري <تصفيق> أحفاد محبرين وقفت مسكته وقلت له سياد الرئيس أنا وأنت على أبواب الآخرة وستقف وحدك يحاسبك عن هذا التخلف الذي وصلت إليه مصر وكان ايمن هانز ياخدين صفر في المونديال صفر في المونديال كان بحضر الرئيس شخصيا لا ما بيعد في مؤتمر عام في اسكندريه ما هو لا دفع ولا, ولا ولا هو ما ينصف في الاقتصاد طبعا في بعض الناس مش متعودين يسمعوا الكلام ده وكان بعض الاخوان كانوا فخورين بهذا ما كانش حد عنده القدره ان يواجه خطاب سيادتك عنيف أنا ما احبش ابدا إلا اللي في قلبي أقوله رغم أن في الكل، لسببه يوم, يوم حسن نصران ما وقف ضد الصهاينة، من م. الذي وقف بجواره؟ بالإخوان، الإخوان أول واحد، أول واحد، ولذلك حتى اليوم م. لما كنت في بيروت في صنقول دكتور قال لي واحد اللي لو لولا أنت كان دعمك لنا كبير، الكلمة قلتها، م. ويوم قلته مثلاً بعت عشرة آلاف لمساعدة في حزب الله. على بيت الدنيا. عشان مقاتل. مقاتل. من الإخوان. من الإخوان. على الدنيا. مش أنا اللي بعمل خلي م... خلي المحامين. تقول عاوزين متطوعين. يعني يعني ستك تدعم ال... ال... ال... ال... الحزب الله في بيروت وويعني. أي أنت... واحد يحارب أي... الصهاينة أنا معه. وتقف لتقول تظف مصر وفي في ال... آه. مصر وال. آه. تظف طز... أنا فيك وفي مصر. لا الموضوع كان ايه الموضوع كان إيه؟ على فضل لا لا الم الموضوع لا كان إيه الموضوع كنا بنتكلم عن الوحدة الإسلامية وتحدث كل يعني الخلاف وحدة الأمة في حد الأمة, الأمة الإسلامية كان هذا الاقتاد أصل يعني عاوزين نصل الى وحدة الأمة الإسلامية على غرار الاتحاد الأوروبي كده ها فقلت قال قلت له بالتناوب زي ما في ربا بتاهم قال لي ماليزي قلت له وما لم يجي واحد ماليزي يرأس للتحال ها؟ قال لي ترضى قلت له اه اه ارضى مرضاش ليه مدام حكولينا متفقين على هذا قال لي لا لا, لا مش قلت له شوف اللي ما يقبلش كده يبقى راجل علماني راجل لا اخلاقي مش عاوز للإسلام ولا الأمة الإسلامية نهضة فتوضي فيه وتوضي في مصر من رفضت هذا لا هم بقى دهت العلافكة وجدنا ملف في الأمن الدولة كيف نستغل كلمة توز في هدم محمد عاجل؟ آه <تصفيق> <تصفيق> يعني طيب يعني, يعني يعني شوف كلكم ما تفكرين كلمة توز إنما الموضوع إيه م. مش عارفيه يعني لما... اسمح لي اسمح لي أنا بس سأخذ منك آخر تصريح في هذه الحلقة م. على أن أبدأ معك في الحلقة القديمة نبدأ ح... يعني من حيث انتهت من الأحداث تنحي أو خلع رئيس مبارك ونظامه لكن بصراحة هو شهادة لله التنظيم السري في الإخوان المسلمين لم يقتل أحدا لم يقتل أحدا أبدا هذه أمام شهادة أمام الله شهادة أمام الله أنت محاسب عليه محاسب عليها التنظيم السري كتنظيم لم يقتل أحد ختبر حضورتك ولهذه ليست سياسة الإخوان المسلمين إنما لقت الأفراد يعني ممكن يكون في التنظيم لا يزال موجود هذا التنظيم لا انتهى من سالة 52 انتهى تماما من سالة 52 بديل بمسمى اخر ولا بديل بمسمى اخر لسبب بعد بقامت الثورة قدمنا مشروع الحرس الوطني وانا كنت يعني فلما اصبح الحرس الوطني يجتمع كل الشباب مصر وبلا لا يام هي في حارس الوطن. حارس الوطن للجماعة الإخوان. لا لا لا حرب حكومة حارس الوطن حكومي جيش. آه. واسأل يعني النظام الخاص ده قام ليه لاستكمال تربية الإخوان تربية عسكرية. هذه من أجل تحرير من أجل القدس. من أجل تحرير البطن العربي. آه. من الاستعمار. لأني احنا في مبادئ الإخوان المسلمين تحرير الوطن العربي والإسلامي من كل سلطان أجنبي. نحن. هدف من أهدافنا اسمح لي أستاذنا صديلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق يعني هذه حلقتنا الأولى وقد سعدت فيها بسياحة معك من القرية وحتى المركز العام للإخوان المسلمين وحتى قلب الأحداث في معسكرات الشباب الذين اطلقوا الرصاص في معسكرات الجامعة يعني تجهزا للجهاد وانقاذ القدس لكن سنلتقي معك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى لنعرف هذا الميت الحي الذي حكم عليه بالاعدام كيف ولماذا سنتعرف معك على كيف سمعت ورأيت واستقبلت خبر خلع النظام مبارك ونظامه سنتحدث أيضا عن حادث المنشية كيف وأين كنت وماذا تقول شهاد الله سبحانه وتعالى أنت مع الذين يقولون مؤامرة عبد الناصر للتخلص من الإخوان أم أنها بالفعل كانت مؤامرة الإخوان المسلمين أنا بشكر لفضلاتك على هذا العرض الممتع الشائق واسمح لي استأدنك حتى أعود إليك إن شاء الله في الحلقة القادمة وأعود إلى مشاهدي الكرام لأشكرهم على حسن متابعتهم وبمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم سنلتقي مع حلقة جديدة وفضيلة المرشد السابق بالأستاذ محمد مهدي عاكف حتى اللقاء تحية تغمرها بهجة المنا وروعة الحب والسلام سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته